قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ orang yang beriman! Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa Allah tidak memiliki sesama sesamanya. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya untuk memperingatkan manusia tentang kekalahan mereka هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قالوا مطرفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَاءِ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ Falahum la yamliku b agu kum l b agu n f gau, walah z rau, wa n qululilladzinnazlamu z ughazabann ar, wa n qululilladzinnazlamu z ughazabann ar. Latti kum tumbah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 Wahai orang-orang yang kafir! Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka dapatkan kecuali ilmu yang murni. Dan apa yang kami berikan وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَمْ تَقُومُونَ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ ما بصاحبكم من دينه انه الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجر يالا على الله وهو على كل شيء شهيد Qul inna Rabbi yudzuf bilhakti allam alghuyub. Qul jaa alhakti wa ma yubdi albaatil wa ma yu'id. Qul inna zallatu fa innama a'zilu 'ala nafsi wa in ihtadiyut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 وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ